لآن آل القرآن أ موسوعه ذ ب من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي يا أيها م ا ل س ي ن آمنوا ك للعلوم ي الاسلاميه ص ي م كما كتب ى ل ذ ي ن ن تتقون قبلكم لعلكم أ ا ا م م ع د د و فمن كان منكم مريضا أ و على سفر فعده من أ ي ا م أ خ ر وعلى الذين يطيقونه ف د ي ة ط ع ا م مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له و أ ن تصوموا خير لكم إ ن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن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 و َ إ ِ ذ َ ا س َ أ َ ل َ ك َ عبادي َِِ عني َِّ ف َ إ ِ ن ِّ ي قريب, قريب ٌَِ أ ُ ج ِ ي ب ُ د َ ع ْ و َ ة َ الداع َِّ إ ِ ذ َ ا دعان ََ فليستجيبوا َََِِْْ ي وليؤمنوا َُُِْْ بي لعلهم َََُّْ يرشدون ََُُْ أ ح لفضيله لَكُمْ ة الصِّيَامِ الرَّفَثُ نِسَاءِكُمْ إِلَى ن ل ب الدكتور س م أ ن محمد راتب أَنفُسَكُمْ ا عليكم, عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ ف النابلسي آ ب ش ر و و ه ن ا ت غ و ا ك م و س و ا ش ر ع و النابلسي حتى يتبين ك ل ل خ ي ط ا أ ي ض من ا للعلوم ن الاسلاميه ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آ ي ا ت ه للناس لعلهم يتقون ولا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إ ل ى الحكام ل ت أ ك ل و ا فريقا من اموال الناس ب ا ل إ ث م و أ ن ت م تعلمون